بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعة آمالنا. إنه من يحته الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادئ له وأشهد أننا إله إلا الله وحته لا شريك له.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 رجالا كثيرا ونسان واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن, إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتيل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن استقر حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مختصاتها وكل مختص بتدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلالة